وَا لَمْ يَمْلِكُوا لَهُ أَنْ يُنَزِّلَ مِثْلَهُ ۚ وَمَا هُمْ بِرَاقِبِينَ وَخُذْ بِيَدِكَ ظِلًّا فَانصُرْ بِهِ وَلَا تَحِنْس إِنَّ وَجَدْنَا مُصَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَو وَالْقُرَيْبَاتِ دَنَائِبَ رَئِيمٍ مَوَائِسَ أَقْوَاعٌ بُؤْلٍ لِلْأَيْدِي وَالْأَبْصَامِ إِنَّ أَخْلَصَ وَمِنْ خَالِصَتِ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّنَا عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَا من சிஃபி வூ நல வி تَنَى لَحُسْنَمَا اَبْ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةَ لَهُمُ الْأَبْ دَكِينَة فيها يَدْعُونَ فيها بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَأْ وَيَذْهَبُ الْقَصْرَاتُ طَرْفًا أَتَرَى يرزقنا ما له من فابد هذا وان للطاغين لشرا ما ஜமஸ்லித் தல் لِيَئِذْ وَنْد هٰذَا فَوُجُم قُتَحِمُمْ مَعْكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُونَ قَالُوا بَلْ أنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ عَنَّا فَبِئْسَ الْقَرَارُ بَنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هذا فزده عَذَابًا زِيدَ مُعَذَّبًا ضِعْ